لا يوجد شيء يحتاج الى مكان لا يوجد شيء

being

Whee! <laughs>

في ما قاد

والذى او لا لا الله ربني ما انا

What's is

One and one,

لا لا لا

keep going.

I'm going to go to

Don't complain <laughs>

وَتَقَلَّبُ الْبَيْتُ وَيُحِلُّ الْمَعْرُوفَ وَيَحْبِطُ الْمُنْكَرَ

Say, I'm the of

فَأَسْكَنَكَ رَبُّكَ فِيهَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

فَقَالَ مَنْ

بسم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <أرحن>

الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر بسم الله <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <الحمد لله رب> العالم>

إِنَّ الصراط الْقَائِمِينَ صراط الذين صَبَّ يَا رَبِّ سُبْحَانَ

Allah, <laughs> Allah, Allah, Allah.

دین اللہ علیہ